يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار فأوردهم النار وبئس الرفض المورود وأتبعوا في هذه نعمته ويوم القيامة بئس الرفض المرفود ذلك من وما ظلمنا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَسْبِيلٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا يوم يأس لا تكلم نفس الله بإذنه فمنه فَكَفَعَالُ الَّلِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا